عليه نصت الآيات في الفجر إلى الله استوى أمر به نسري عليه نصت الآيات في الفجر عليه نصت الان في الفجر وايماني بقراني وايماني بقراني عليه نصت الان في الفجر عليه نصت في الفجرين عشر تيام يبدن من فجر عشور بيهالبار يقسم يعني بالملحور هذا الدم مقدس بالكتب مصطور إذن حبك فريضة والفرض من وهذا النور معناه بوى الفجر به الأكوان قضاءت مدى الدهر وسلطاني بقرآني وسلطاني بقرآني عليه نصة الآيات في الفجر عليه نصه الان في الفجر <صصحيح> الله استوى امرا به نسي عليه نصه الان في الفجر ممتنين. عليه نصه الان في الفجر وايماني وإيماني بقراني, وإيماني بقراني عليه نصة الآن يأتو في الفجر عليه نصة الآن يأتو في الفجر هي القراءة لفكرك منهجك توحي ومن دمك تروت فكرة التجديد الله اندثر لك ما تريد تتعي إذا اندربك رسالة وقاعتك تمجي بهذا النهج قوافينا فقد في طريق الصبق يحيينا اقراني عليه نصت الآيات في الفجر عليه نصت الآيات في الفجر الله استوى على به نسير عليه نصت الآيات في الفجر عليه نصت الآيات في الفجر عليه وإيماني بالقرآن نصت الآلات في الفجر عليه نصت الآلات في الفجر مش ياتم من المدينة وقعي تكتبير ضع الثائر على الظالم وفق تدبير وهل تدبير من ربك لزم يصير فكرك يا ابن ناصر هدف بحري رسول الحق للتاريخ معناك وهذا الحكم مخصوص بمسراك واحساني بقراني باحساني بقراني عليه نصت الآيات في الفجر عليه نصت الآيات في الفجر والله استوى أمرا به نسير في الفجر عليه نصت الان <تصفيق> في الفجر وايماني واني بالقران وايماني بالقران عليه نصت الايات بالفجر عليه نصت في الفجر صالت ارض الطف تفو تطلب الارشا فيت يا اهل الخلق ظلم ينعاه قلت اين نبيكم اخر الاحفار ذرت روحك في زائل خانق العبا وانت القائل را فداك تركت الخلق طرا في هواك وميداني بقرآني وميداني بقرآني عليه نصت الآيات في الفجر عليه نصت الآن في الفجر الله يستوى أمرا به نسري عليه نصت الآن في الفجر عليه نصت الآن يأت في الفجر فإيماني بقراني بقراني وإيماني بقراني عليه نصة الآيات في الفجر عليه نصة الآيات في الفجر يبرك عائل الكرامة تضحي الإيمان من دمك قضية وعايشة بوجده يا بركان الكرام تضحيه وإيمان يا من دمك قضيه وحايشه بوجده يا قصة ونوايه وآية بالقرآ بعد فقدك تهدم واكمل الفرقه لك الفرقان بالتفيدي تقدانا فأنت المفتدي بالدمي قرآنا وعرفاني بقرآني وعرفاني بقرآني عليه نصت الآيات في الفجر عليه نصت الان في الفجر يا مستا امر به نسينا عليه, عليه. عليه. عليه. عليه نصت الان في الفجر <متصفيق> ايماني بقراس عليه نصه الهادي يعت في الفجر عليه نصة الان يعت في الفجر <تصفيق> الإخراج والهندسه الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي ومحمد الغراوي محمد الغراوي بصوت الرهدود الحسيني السيد غالب الميالي الكلمات للشعر الحسيني فؤاد التميمي